الذي خلق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاذت فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَّ ولقد زيّن السماة الدنيا بما صابح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعيز وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ve bıçalmacıır, ıza alquu فيها semiğ olha şehiç ol ve hiy tefur, tekađu kum nazir qalu bala qad ja'ana nadhir fakazzabna wa qulna ma nazzala وقالوا لو كنا نسمع أو نعطل ما كنا في أصحاب السعير فاعترف بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير